بحبك يا عذراء، بحبك علشان في وقت الضيئة بتكوني معايا بحبك علشان بحس معاكي بالحنان دايما قلبك حاسس بيا لانه أرأ و أحن قلب لانه قلب العذراء. كورال طماظ ماريا بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيريلوس عمود الدين بالإسكندرية يقدم لكم شريطه الأول في